<تصفيق> <تصفيق> يا دمعتي لا تحركيني لو تراح لي غدا هرياني أرجوك كفي وكتمي عبراتك وتعوذي من نزعة شيطان أدري أني إن همك قدت عند حد وأدري أني دربك تاياها كني فرقا أبغى قلبي في صار يشعل لها يقفل حشا شعلان ودعته نر العنات حرقنا ودعته كل ياسا واحزانا أربع سنين عشتها القضاء كلها تعبان كنت تعذب كل ما نظرت كنت حتري عمره يطول زمانا أنسى همومي كل لو كان ينطق لي يا يما وش السبا يتفي زعل قداني ما دغج منهم طعم لا الحليه ونل حسيد الليلهم والحانه الله يسامكهم عنهم ويجزك يمه صبروا سلوان يمه ترى هذا نظام الدنيا محد يعيش العمر كلها ندايا من الله والخلائق فنان سبحانه моей Ovet og as